بسم الله الرحمن الرحيم م ك ت ب ة وتسجيلات دار اليقين بمملكه تقدم ذ ه البحرين م ا د ة وهي الحمد و ومن ر أنفسنا ا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي من مضل ومن يهده يضلل له له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 يقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم من أ ص ب ح آ م ن ا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا ث ل ا ث أ م و ر من مقومات ح ي ا ة الناس ا ل أ م ن الصحه طعام اليوم القوت لكن لننظر إ ل ى أ ح و ا ل العالم اليوم لننظر إ ل ى ما يدور في العالم اليوم في شتى بقاع ا ل أ ر ض أ ح د ا ث تونس أ ح د ا ث الجزائر انفصال السودان وتكوين د و ل ة ن ص ر ا ن ي ة في بلد مسلم ساحل العاج ونزول الجيش لبنان و إ ش ع ا ل فتيل ا ل ف ت ن ة البحرين و ا ل ر ق ا ب ة ا ل م ا ل ي ة عد ما شئت من الدول كثير من بقاع ا ل أ ر ض د و ل ة تتلوها د و ل ة يختل عندهم شيء من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ م ن ا ل ص ح ة الاقتصاد ثم تنهار الدول يا ترى أ ي ن تكمن ا ل م ش ك ل ة هل ا ل م ش ك ل ة في القيادات ام ا ل م ش ك ل ة في الشعوب الشعوب يقولون القيادات والقيادات تقول الشعوب كل يرمي ب ا ل ل ا ئ م ة على الاخرى يقولونها اليوم وهم على قيد ا ل ح ي ا ة وسيقولونها أ ي ض ا في ا ل آ خ ر ة عندما يتلاومون في النار ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أ ن ت م لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين فرد عليهم الذين استضعفوا فقالوا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله لن ينتهي التلاوم بين القيادات والشعوب حتى وهم في جهنم حتى لما يلقوه بجهنم الكل يلوم ا ل آ خ ر أ ن ت السبب قالوا أ ن ت السبب حتى إ ب ل ي س وهو قائد طبعا الشياطين لما يلومونه و ي ق و ل و أ انت السبب في ضياعنا معشر الانس سيرد عليهم ويوبخهم ويقول لهم انه ما كان له من سلطان على الناس إ ل ا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م وهذا طبعا رد الشيطان وهو أ ف ض ل من رد الذين استكبروا وهم كلهم بجهنم يقول للناس لا تلوموني لوموا انفسكم دعوتكم فاستجبتم لي إ ذ ن أ ي ن تكمن ا ل م ش ك ل ة وما هو الحل حتى لا نطيل في عرض ا ل م ش ك ل ة سنقفز ق ف ز ة ع ج ي ب ة سنقفز إ ل ى توصيف ا ل م ش ك ل ة و الحل من كتاب الله و هي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ثم نرجع ل ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة لننظر إ ل ى القيادات و الشعوب و ا ل ث ا ل ث الحل الحل المطلوب مني و منك وارجع ن يتسع الوقت أ م ا توصيف ا ل م ش ك ل ة في كتاب الله عز و جل و حلها أ ي ض ا فباختصار جدا ذكر الله عز و جل أ ن هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ينالها الفرد الفرد الواحد يعيش ح ي ا ة ط ي ب ة و لو كان في عمق أ ح د ا ث تونس مثلا أ و الجزائر أ و في قلب الجنوب أ و في أ د غ ا ل أ ف ر ي ق ي ا أ و في أ ي مكان في ا ل أ ر ض واحد ينال ح ي ا ة ط ي ب ة في حين كل من حوله من الناس عكس ذلك يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف ل ن ح ي ن ه حياه ط ي ب ة ق ا ع د ة لا يمكن أ ن تتبدل أ ن ت مسؤول عن نفسك أ ن تعيش ح ي ا ة ط ي ب ة في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة حلك في أ م ر ي ن إ ي م ا ن وعمل صالح أ ي شقاء تعيشه أ ن ت السبب فيه أ ن ت عصيت الله أ ن ت ابتعد عن الله ف أ ن ت السبب يعيش سعيد مهما كان الاقتصاد منهار مهما كان الفساد المالي موجود مهما كان الظلم موجود يعيش سعيد في السجن في ا ل م ل ا ح ق ة في الطرد في التضييق في العذاب يعيش سعيد واحد فقط في ا ل أ ر ض صنف واحد في ا ل أ ر ض وهو صنف المؤمن أ ن ت مسؤول عن حياتك ا ل ط ي ب ة آ م ن اعمل صالح أ ن ت طيب دنيا و آ خ ر ة أ م ا المجتمع فقاعدته أ خ ر ى لكن وجدناها نفس ا ل ق ض ي ة ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ا ل ع ل ة ا ل م ش ك ل ة ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون إ ذ ن الفرد يمكن يعيش ح ي ا ة ط ي ب ة لكن ا ل ق ر ي ة ب أ ك م ل ه ا المجتمع ا ل م د ي ن ة ا ل د و ل ة تعيش ط ي ب ة إ ذ ا كانت م ؤ م ن ة م ت ق ي ة لله عز و جل في جميع شؤونها ما يتعلق بعلاقاتها ا ل ف ر د ي ة و علاقاتها ا ل ا ج ت م ا ع ي ة منهجها المالي منهجها الاقتصادي منهجها الاجتماعي منهج الحكم م ت ق ي ة لله عز و جل هذه يفتح الله عز و جل عليها بركات السماء و ا ل أ ر ض هذه تعيش طيبه إ ذ ن هذا للقرى كلها أ م ر ثالث في التوصيف أ ن الله جل في علاه لا يعذب قريه إ ل ا إ ذ ا ظلمت نفسها و إ ذ ا عذبها عذبها عذاب شديد وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد ما يعذب الله ق ر ي ة ما ظلمت نفسها ما يعذبها ا ل أ ب د ا اذا كانت ا ل ق ر ي ة ظ ا ل م ة ظلم من ا ل أ ف ر ا د ظلم من القيادات بعد عن الدين يعذبها رب ا ل ع ا ل م إ ن اذن هذا هذه س ن ة أ ي ض ا يمنع من نزول العذاب على ا ل ق ر ي ة ا ل ظ ا ل م ة وجود اناس طيبين من أ م ث ا ل ك م لهم دور في ا ل ح ي ا ة و دورهم هذا واضح في د ع و ة الناس إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح يعني وجود ف ئ ة م ؤ م ن ة تحمل منهج إ ص ل ا ح ي مبني على الشرع يمنع عذاب ا ل ق ر ي ة يمنع عذاب ا ل ق ر ي ة و ما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون ما دام في القريه اناس ي أ م ر و ن بالمعروف ينهون عن المنكر يطالبون الناس بالخير فالله عز وجل على السوء اللي في ا ل ق ر ي ة على بيع الخمور اللي عندهم على الزنا ي ل م و ج و د في فنادقهم على الربن المنتشر فيهم على المنهج الاقتصادي ا ل س ي ء على الحكم بغير ما أ ن ز ل الله مع ذلك وجود ف ئ ة م ؤ م ن ة تدعو إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح يؤخر ا ل ع د م لكن لا يعني أ ن هذا سيستمر لا ان هذا سيستمر ل أ ن إ ذ ا كثر الخبث كثر الخبث على الطيب جاء ا ل ع ذ ا يقول الله عز وجل و إ ن من قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا والله نخاف ينبغي أ ن نخاف يتوعد رب العالمين هذه القرى لا بد من عذابها الحال لا بد أ ن ننجو لا بد أ ن ننقذ أ ن ف س ن ا لا بد أ ن نصلح ضرب الله لنا المثل وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان لاحظوا ل خ ي ر ا ت خيرات ت أ ت ي ه ا فكفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فقدان في ا ل أ م ن و ب ط ا ل ة وانهيار اقتصادي سبب كفرت ب أ ن ع م الله ا ذ ن هذه, هذه مثال ومثال آ خ ر تبا م م ل ك ة سبا, سبا وماذا حصل فيها و ا ل أ م ث ل ه في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة جدا عن القرآن إ ذ ن هذا توصيف سريع ل ل م ش ك ل ة والحل ننتقل ل ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة بين القيادات والشعوب من هو المخطئ وعلى من ا ل م ل ا م ة من ي ب د أ بالحل وعلاج ا ل م ش ك ل ة القيادات أ م الشعوب نلوم من ننظر ن ب د أ بهم واحد واحد المجتمع يتكون من أ ق س ا م قيادات والقيادات أ ن و ا ع قيادات س ي ا س ي ة قيادات ع ل م ي ة ف ك ر ي ة وشعوب ع ا م ة ننظر للقيادات ا ل س ي ا س ي ة لا يوجد قائد سياسي يعني حاكم في أ ي بلد يقع في الظلم إ ل ا فيه س ب ه من فرعون فرعون المثال الذي تكرر في ا ل ق ر آ ن كثيرا جدا لماذا ليعلم الناس المنهج الفرعوني في ا ل ح ي ا ة فيحذرونه فرعون كان حاكم مصر أ و ا ل ن و ض ة تحت هذا الحاكم حلل ل شخصيته ر أ ي ه فكره من خلال ما تسمع من خلال ما ت ق ر أ من كتاب الله عز وجل وصف لك ربك فرعون فذكر لك أ ق و ا ل ه وفكره ومواقفه ماذا قال فرعون قال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى صور لما يقول ا ل حاكم لا أ س أ ل عما أ ف ع ل وهم ي س أ ل و ن قال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى قال فرعون أ ي ض ا ما علمت لكم من إ ل ه غيري ما علمت لكم من إ ل ه غيري العلم كله حاز فرعون والناس ج ه ا ر ولذلك قال م ا أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى ر أ ي ي فقط و ا ل ر أ ي السديد ق ل و ا نعم و ر أ ي ك م خ ط أ م ا أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الرشاد قال أ ي ض ا ذروني أ ق ت ل موسى تركوني لا احد يمنعني ذروني أ ق ت ل موسى وليدعوا ربه إ ن ي أخاف, اخاف ان يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد تصور هذا الذي يقول انه ربكم ا ل أ ع ل ى خايف على الشعب من الفساد خايف على الشعب من الفساد خاف يضيع الشعب يخاف أ ن الشعب يضيع وهو الذي يقول ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى راي فقط لا اقبل اسمع ر أ ي اخرى استعد اسمع رايك ولا ارى غيرك أ ن ا أ ت ك ل م فقط والكل يسمع صور صور هذا يخاف على شعبه أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال اليس لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي أ ل ي س لي هذا كله هذا ص ف ة قائد أ ن يحكم الناس أ ي ظالم في وجه... على وجه ا ل أ ر ض اليوم في س ب ه فرعون أ ي حاكم يظلم في جانب الجوانب ستجد في ه س ب ه فرعون طبعا قد لا يصل عندنا من يقول ا ن ربكم ا ل أ ع ل ى ولا ت و ق ع يصل لكن هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة أ ي ض ا قالها فرعون و أ ن ا سرت لك باختصار هذه القيادات ن أ ت ي الى ح ا ش ي ة ا ل ق ي ا د ة الوزراء الجلساء المتزلفون هؤلاء أ ي ض ا جزء من ا ل ق ر ي ة جزء من ا ل م ش ك ل ة وجزء من الحل أ ن ظ ر إ ل ي ه م في وصفهم في ا ل ق ر آ ن لما يقول الله عز وجل عنهم وقال ا ل م ل أ من قوم فرعون ل ا ح ظ ا ل ح ا ش ي ة ا ل آ ن تتزلف للحاكم ا ل ح ا ش ي ة تتزلف الحاكم طبعا ا ل ح ا ش ي ة قد يكون من الوزراء والجلسه والكتاب والصحفيين والمنافقين في المجتمع والعلمانيين انظر ماذا يقولون قالوا لفرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك طبعا هن... هيجوا ل ق ض ي ة تكلموا عن الموضوع قالوا كيف تترك هؤلاء المتعصبين يقولون اننا ما يجوز لنا نحب النصارى يجب إ ي ق ا ف هؤلاء الناس يجب منعهم نحن شعب واحد نصاني يهودي كلنا واحد هذا قيل في ا ل ص ح ا ف ة في ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة ما يقوله الا فاسق غير عاقل لا يؤمن بهذا الدين حقا نحن نكفر ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة ولا نحب النصارى والنصارى كفار وهذا حكم الله فيهم والذي يريد يتزلف ل أ ح د ليتزلف ففيه شبهم ن هذه ا ل ح ا ش ي ة طبعا فرعون استجاب لهم قال س ن ق ت ل أ ب ن ا ئ ه م ونستحي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون إ ذ ن ا ل ح ا ش ي ة جزء من ا ل م ش ك ل ة ا ل ص ح ا ف ة جزء من ا ل م ش ك ل ة الكتاب جزء من ا ل م ش ك ل ة العلمانيين في المجتمع جزء من ا ل م ش ك ل ة هذه القيادات يقودون الناس حواشيه يتقربون إ ل ى أ ح د ن أ خ ذ د ر ج ة ث ا ل ث ة في ا ث ا ل ث ة في المجتمع علماء السوء يا ج م ا ع ة يا مسلمون الحذر كل الحذر من أ ن تفتن بدينك ب سبب عالم أ ن ت ستحاسب أ م ا م الله فرد ومطلوب منك أ ن تطيع الله لوحدك ستحاسب على هذا ا ل أ م ر الارض لا تخلو من علماء السوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ خ و ف ما أ خ ا ف على أ م ت ي كل منافق عليم اللسان لا تقل لان علماء هذا الزمان بلغوا من التقوى مثل د ر ج ة ا ل ص ح ا ب ة لا هؤلاء أ ي ض ا في زماننا هناك علماء سوء يدعون الناس إ ل ى المنكر و إ ل ا كيف عالم يدخل ا ل ك ن ي س ة ويقف في القداس النصراني هذا يؤمن بالله هل يؤمن بالله لما يشارك في قداس نصراني أ و يعمل فطور جماعي في ك ن ي س ة أ و يشارك في ع ي ا د النصارى ويجلس و ي ح ض ر أ م ا م التماثيل و ا ل ص و ر التي تقولنا عيسى ابن الله أ ن س ي أ ن الله واحد أ و من يبيح ويبيح و ي ص س ر الفتاوى إ ذ ن يوجد علماء س و ء وجودهم ليس بمبرر لك أ ن تترك دين الله هذا ليس بمبرر. لكن ي س بمبرر ل علماء السوء دعني و ض ح لك صورتهم في ا ل ق ر آ ن يقول الله عز وجل عن ف ئ ة هذه العلماء ا ل س ي ئ ة والمثل على بني إ س ر ا ئ ي ل والخوف علينا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لياكلون أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أ ن ت تصور أ ن علماء النصارى الكبار ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل الناس لصدهم عن الدين كم ي أ خ ذ و ن ي أ خ ذ و ن عشر المدخول الشهري العشر ي أ خ ذ و ن عشر النصراني مطلوب منه أ ن يدفع ل ل ك ن ي س ة اللي يتبعها عشر مدخوله الشهري لماذا يدفعها قالوا من أ ج ل الرب وبيوت الرب و أ ع م ا ل الرب و أ م و ر أ خ ر ى عليك الباقي ي أ خ ذ و ن هذه ا ل أ م و ا ل العشر هذه عند النصارى يمكن اليهود ي أ خ ذ و ن الخمس لكن اللي نعرف عن النصارى ي أ خ ذ و ن العشر ويمكن نحن تطورنا أ خ ذ ن ا الخمس ي أ ك ل و ن ياخذون أ م و ا ل الناس ويظلونهم اريدك أ ن تتخيل لما ي أ خ ذ و ل ن و ان أ م و ا ل ا ل ش ع و ب و ت ك و ن ر و ا ت ب ه م ه ي ا ل أ ع ل ى و ا ل خ ي ر ا ت ع ل ي ه م أ ك ث ر ثم ا ل ش ع و ب ي ن ظ ر و ن إ ل ي ه م بحسرة و ل ذ ل ك أ ن تتخيل ه ؤ ل ا ء ه م ا ل ق ي ا د ا ت ا ل ف ك ر ي ة ع ن د ا ل ن يكون هناك افضل ا يكون هناك افضل ان ي ك و هناك افضل ان يكون ا ك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون ا ك افضل ان هناك و ف ض ل ان ا ك ا ل ن هناك افضل ا ا ك ا ان ه ا ل افضل ان ن ا ك افضل ان ه ا ك افضل ان ن ا افضل ان ه ن ا افضل ان أ ن ا قبول ه د ي ة السلطان يعني تكميم ل ل أ ف و ا ه فكانوا يمتنعون ولذلك قال شاعرهم إن ا ل فهم ق ي هو و الفقير إ ن الشعر هاء ا ف أطرافها فهم ق تقطعت ي ه ا ل هذا فكانوا يتنزهون عن أ م و ا ل الناس وعن أ م و ا ل الحكام حتى ي س ت ط ي ع و ن ي ق و ل ا ل ح ق ب س ه و ل ة هذا نموذج طيب هذا حالهم في أ خ ذ أ م و ا ل الناس يقول الله عز وجل عنهم أ ي ض ا إ ن أ ن ز ل ن ا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا الذين هادوا والربانيون و ا ل أ ح ب ا ر بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون كان من ص ف ة ا ل أ ح ب ا ر أ ن ه م يبيعون دينهم من أ ج ل الدنيا أ ن ز ل الله عليهم ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور ما حكموا بها حكموا بغير ما أ ن ز ل الله ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الكافرون وكانوا يخافون من الناس أ ش د من خوفهم من الله يخشون الناس ولا يخشون الله العالم ما يخاف من ا ل ع ا م ة يخاف من القيادات العليا فيفتي بما تريده القيادات فيبيع د ي ن ه بعرض من الدنيا قليل ه ذ ا ي ض ل الناس إ ذ ن العلماء سوء جزء من ا ل م ش ك ل ة أ ي ض ا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم و إ ذ اخذ الله م ث ا ق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون طلب من العالم أ ن يبين حكم الله خاف أ خ ذ ا ل أ م و ا ل فكتم حكم الله ي س أ ل عن ا ل م س أ ل ة ما يجيب عن الحكم خوفا من الناس فهذا ي ض ل الناس ي أ ك ل أ م و ا ل ه م و ي ظ ل م الشعوب ا ل ف ئ ة ا ل ر ا ب ع ة يعني أ ن ا و أ ن ت الشعب نحن الشعب أ م ا الشعوب فلهم ث ل ا ث ة أ ح و ا ل مهمه و ا ل آ ن الكلام يعنيك م ئ ة في ا ل م ئ ة يعنيني و يعنيك ل أ ن ه نتكلم عن أ ن ف س ن ا اليوم حالهم مع الحكام حالهم مع العلماء و قيادات الفكر و ا ل ر أ ي حالهم مع بعضهم البعض الشعوب التي تحتاج أ ن تعذب الشعوب ا ل ظ ا ل م ة فيها هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث ة حالهم مع الحكام نرجع لفرعون مثال مثال فرعون مثال يقول الله عز وجل عن فرعون لما قال لهم ما قال وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحت ي وقال له يملك هذه مصر و أ ن ه هو أ ف ض ل من موسى لما قال مقولها ي ا كانت بتفاصيلها قال الله عز وجل فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ا إ ن ه م كانوا قوما فاسقين استخفا ق ل يعني الشعب ما نعقب ل قالوا طال اللي تقوله كله اللي تقوله كله تقوله سمعا وطاعة ما الصح و عمرك ع صح صح صح ش بهذا شعوب يقوله فيها العذر العذر المستوى استحق العذر شعوب تؤيد كل حاكم استحق ما مجاملة القضية كل على كل غلط تؤيد دين عقلك تمتلكه انت عندما يستخف إ ن س ا ن بعقلك يستخف يعني يجعل عقلك خفيف ما تفهم يستخف بعقلك و ا ل ط ي ع ة في هذا الموضوع لا تجد لومنا بعد ذلك لا تقول لماذا انهار الاقتصاد لماذا صار ه المشاكل اختل ا ل أ م ن لماذا تحولت دولت دولتنا الى د و ل ة أ خ ر ى لماذا قطع جزء من السودان لماذا انهارت كذا فاستخف قومه فاطاعوا إ ن ه م كانوا قوما فاسقين هذا حالهم مع الحكم ا والقيادات أ ي شيء يقولون يصدقون ويقرون ما يستطيعون يقولون غلط شعوب ض ع ي ف ة تستحق العذاب م ع ت ز و ا بالله ولا تقووا به ما استمدوا ا ل ق و ة من الذي أ غ ر ا فرعون أ م ا م ع ي و ن ه م وهو فرعون صاحب الجنود ومن هو و أ ه ل ك ه ام حالهم مع ع ل م ا ئ ه م وقياداتهم وفكريهم فقال الله عز وجل عنهم اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أ م ر و ا الا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه عما يشركون يعني جعلوا قيادات ا ل ر أ ي من العلماء والمفكرين هم الذين يشرعون لهم منهج ا ل ح ي ا ة عندما تذهب أ ن ت إ ل ى نائب وتقول لنا ب ي قانون نبي يطلع لنا قانون في هذه ا ل م ش ك ل ة أ ن ت تطالب هذا النائب بشرع غير شرع الله أ ن ت أ ح د أ س ب ا ب فساد ا ل أ ر ض إ ذ ا ذ ه ب إ ل ى أ ي نائب وقد ت ط ل ع ل ن ا قوانين نريد قوانين ا تعدل أ و ض ا ع ن ا ك أ ن ك أ ن ت إ ن س ا ن ما عندك دين ولا عندك شرع يحكم أ و ض ا ع ك اطلب شرع الله اطلب شرع الله أ م ا تطلب ز ب ا ل ة أ ف ك ا ر الناس و أ ه و ا ئ ه م ليعدلوا أ و ض ا ع ك ف أ ن ت سبب لهلاك الناس لما تهلك الشعوب لو تعرف عمق ا ل م ش ك ل ة كاين كانت ما يعذب ربك أ ح د بظلم ا ي ع ذ بل أحد ب ظ بل يمهن يمهن يمهن ف إ ذ ا أ خ ذ ه م أ خ ذ ه م أ خ ذ عزيز مقتدر أ م ا حال الشعوب مع ب ق ي ة الناس يعني الشعب مع الشعب فيصف حالهم رب العالمين فيقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يعني يجلس مع صاحبة, صاحبه يشرب الخمر ما يقول شيء يقوم يصلي وصاحبه جالس ما يصلي ما ي ن ه ا عن منكر يراه يقول كذب ما ي ن ه ا عن منكر ما يامر أ ح د يقول لك أخي ح ر ي ة شخصيه هذه, هذه العلاقات م ش ب و ه ة وكذا و ق ا ل ع مع البنات جالس مع بنات يشرب خمر ما ينهى بعضهم بعض إ ذ ا وصل حال الشعب إ ل ى هذه المستوى لا تبكي, عليه إذا عذبها الله. لا تبكي عليه اذا عذبها الله لا ابكي على نفسك لا تكن و معهم أ ر س ل الله أ ن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه الباطل باطلاً ويرزقنا ي ي ن ا الباطلة باطلاً و ر اجتنابه والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدًا كثيرا طيبا ومباركا فيه ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الحل ل عليه وعلى آله ه و ص ب ه ومن سار ع ى نهجه و اظنكم ه بهدى ت د الدين وبعد ى إلى المسلمين الحل يوم أيها أ وضحت عندكم توصيف ا ل م ش ك ل ة الحل لن نوجه للحكام ل أ ن ه م ما حضروا ج م ع ة معنا ا ولا, ولا يسمعون إ ل ي ن ا والذين ينقلون الخطب ع ا د ة إ ل ي ه م ما ينقلون ب أ م ا ن ة فلن نوجه لهم الحل لكن الذي يحضرهم ع ا م ة الناس من الشعب وقياداتهم ا ل ف ك ر ي ة فما هو الحل م ط ل و ب مني ومنك حتى ننقذ قريتنا من عذاب الله ونكون سبب ل ر ك ع ة هذه ا ل أ م ة واحد من الحلول العمل بشرع الله و ا ل م ط ا ل ب ة به شرع الله عز وجل تطبيق شرع الله عز وجل غير قاصر على الحاكم والقاضي والنائب لا شرع الله علينا كلنا مطلوب مني ومنك ومن غيرك ف أ ن ت المطلوب منك شرعا طبقه طبق ا ل ش ر ي ع ة في نفس على نفسك في بيتك على زوجتك وعيالك وبناتك في عملك الخاص صاحب ش ر ك ة صاحب م ؤ س س ة في عملك في أ ي د ا ئ ر ة من الدوائر في أ ي مؤسسه ة م ؤ س طبق شرع الله على نفسك طالب ب ا ل ش ر ي ع ة إ ذ ا التقيت بمسؤول وزير حاكم نائب اطلب منهم أ ن يطبقوا ا ل ش ر ي ع ة كلهم نريد شرع الله نريد الدين ما نريد القوانين ا ل و ض ع ي ة ل أ ن ه ا ليست شرع الله و إ ح ن ا بلد مسلم وشعب مسلم ودستور ا ل د و ل ة كما يقولون ا ل إ س ل ا م طبقوا ا ل ش ر ي ع ة و ت ر ك و ا عنا القوانين ا ل و ض ع ي ة إ ذ ا جلست مع نائب لا ت ط ا ل ب ه إ ل ا ب ا ل ش ر ي ع ة إ ذ ا كان النائب لا يفهم ا ل ش ر ي ع ة ي ؤ ت له بالحكم من العالم ويقال هذا الحكم طالب به تطالب الصحافه الا تكتب الباطل وتطالبها بشرع الله عز、وجل. تجلس مع قاضي ب ل غ ك أ ن هذا ق ا ض ي يحكم في القوانين ا ل م د ن ي ة تحذره من الحكم بغير ما أ ن ز ل الله وتطالب أ ن يحكم بشرع الله أ م ا أ ن فلان اعتدى على عرض فلان يعني رجل ز ن ب رجل يحكم عليه ثلاث سنوات أ و ي أ خ ذ م ن ه مبلغ خمسين دينار أو خمسين... هذا حكم باطل إ ذ ا حكم فيه القاضي فهو يحكم بغير ا ل ش ر ي ع ة زنت برضاها لا تعاقب والرجل أ ث ب ت أ ن ه ا كانت ر ا ض ي ة فلا يجرم هذا حكم غير شرعي وهكذا ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م نائب يسعى في قوانين و ض ع ي ة تنصحك تقول لا يا اخي لا تطالب القوانين و ض ع ي ة طالب بشرع الله عز وجل قبل أ ن يعذبنا رب العالمين هذا الحل هذا رقم واحد ا ل أ م ر الثاني في الحل التزم ب ق ا ع د ة لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق أ ي إ ن س ا ن ي أ م ر ك أ ن تعصي الله عز وجل لا تعصيه انت عبد لله وليس عبد المخلوق ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن التزم ب أ ن ه يطيع الله عز وجل ولا يعصيه ستتغير ح ي ا ة الناس إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما بانفسهم أ م ر ثالث لا بد من إ ق ا م ة شعيره ب ا ل أ م ر بالمعروف ا ل ن ه ي عن المنكر كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت الناس ت أ م ر و ن بالمعروف ولكن ت ن هذا ر هو ان يكون هناك شرع في بيتك في مجالك في الصحابه في الاعلام ف م بلطف كلم الناس بلطف لعلهم ي ك و ن هناك ل م ر ا ا ل ر ب ع ك ف ر ب ا ل ط ا لا غ و ت يقبل ي إ م ا ن وأنت ك ت ؤ من ب ا ل ط ا غ و ت ي ق العالم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ما هو الطاغوت الم تر إ ل ى الذين يزعمون انهم آ م ن و ا بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إ ل ى الطاغوت هذا, عربي مبين هذا كلام عربي مبين يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا بعيدا اكفر بالطاغوت أ ي منهج على وجه ا ل أ ر ض غير منهج الله نكفر به منهج علماني نكفر بالمناهج ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ر أ س م ا ل ي الشيوعي الديمقراطي أ ي منهج غير شرع الله نكفر به لا نؤمن إ ل ا بشريعه رب العالمين لا نؤمن بغير الشريعه هذا الطاغوت ا ل ر أ س م ا ل ي يحكم الناس في ا ل أ م و ا ل المنهج الشيوعي الاشتراكي يحكم الناس وهذا غير شرع الله المنهج الديمقراطي يجعل حكم الشعب للشعب وهذا غير شرع الله المنهج العلماني ي ق ص ر الدين عن ح ي ا ة الناس كلها وهذا غير شرع الله نكفر بهذه كله ا نؤمن بالله وحده وبشرعه وحده فهذا ا ل أ م ر الرابع وهذا يتحقق في قلبك أ ن ت في نفسك عندما تعتقد أ ن الحل هو في المناهج ا ل ب ش ر ي ة أ ن ت سبب ضياع الناس وهلاك القرى وفي ا ل ح ق ي ق ة تضيع نفسك لا يستمسك بالعروه ا ل و ث ق ة إ ل ا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولا يمكن أ ن تؤمن بالطاغوت وتؤمن بالله في آ ل واحد ل أ ن الله ما يقبل الشريك وسمى من يؤمن بالطاغوت أ و يتحاكم إ ل ى الطاغوت سماه أ ن ه يزعم أ ن ه مؤمن ف أ ب ع د عنه هذه الصفه أ م ر الخامس لا تثني على عمل مخالف للشرع احذر كل الحذر أ ن تثني على عمل يخالف شرع الله يعني نفض أ ن هناك مشروع عمل قام به إ ن س ا ن أ ي ا كان ولكن هذا العمل مخالف للشرع وانت تقول هذا عمل رائد و ا ل ح ق ي ق ة فيه ازدهار ا ل أ م ة وتقدمها و ت ب د أ تكيل المدح والثناء على العمل سنلتقي أ م ا م الله يوم القيامه خاف الله, خاف الله. سنقف كلنا أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة وسنكون خصومك تثني على الباطل أمسك لسانك. امسك لسانك لا تثني على أ ح د لا تتكلم لن يحاسبك أ ح د أ م ا تثني على عمل باطل وتؤيد عمل باطل ف أ ن ت في م ص ي ب ة أ م ر سادس من الحل لا تؤيد ظالم أ و فاسق ت أ ي ي د مطلق مصيبتنا أ ن ن ا أ ح ي ا ن ا عندما ن أ ت ي إ ل ى الكبار والحديث عنهم نوقع على بياض في ا ل ت أ ي ي د الكبير مثل الصغير يفعل الصح و ا ل خ ط أ الصح تقول عنا هذا الصح و ا ل خ ط أ تقول هذا خ ط أ لكن وجدنا أ ن في ا ل ش ر ي ع ة د ق ة في التعامل من عرف عنهم الاكثار من الشيء كالاكثار من الظلم والاكثار من الفسق في د ق ة في التعامل مع هؤلاء الناس إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم ن ص ي ر ة إ ل ا الذين آ م ن و ا واعتصموا بالله و أ خ ل ص دينهم لله ف أ و ل ئ ك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أ ج ر ا ع ظ ي م لاحظ المنافق سينتقل من النفاق إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ما أسمع عليه لما قال هؤلاء لهم أ ج ر عظيم قال لا قال هذا مع ف ئ ة المؤمنين هذا الذي يفعل مع ف ئ ة المؤمنين طيب لما جاء الثناء جاء ت ل ن ا ء على ف ئ ة المؤمنين فقط ل أ ن ن ا ه ذ ا ما ندري هو في ا ل ح ق ي ق ة انتقل بصدق أ و لا ل أ ن ه اصلا هو منافق فقد يظهر لنا قد يظهر ل ن انه أ والله يعني انتقل لصف المؤمنين ف أ و ل ئ ك مع المؤمنين ما قال سنؤتيهم أ ج ر ا عظيما قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما ل أ ن ف ئ ة المؤمنين هذا ممدوحه ب إ ط ل ا ق لا تؤيد ظالم فاسق ب إ ط ل ا ق هذا أ ح د سبب هلاك الناس هذه بعض الحلول أ ع ت ق د أ ن ن ا جميعا نستطيع أ ن نطبقها نحن لسنا بعيدين عن ب ق ي ة الدول التي ترون فيها الصراعات هذا البلد على كف عفريت كما يقول بعض الناس على صفيح ساخن إ ذ ا كان 11 ش خ ص ا س ت ط ا ع و ا ان يسقطوا حكومه ث م ي م ك ن يستطيعون إ ذ ا كان هناك مخطط فعلا ل إ ف س ا د ا ل م ن ط ق ة فنحن جزء من هذا المخطط المراد إ ف س ا د ه إ ذ ا كان في مخيله النصارى تقسيم مصر إ ل ى د و ل ة قبطيه و د و ل ة أ خ ر ى فنحن نمهد ل إ ق ا م ة دولتين في هذه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ و قد تعود كلها د و ل ة ن ص ر ا ن ي ة في يوم من الايام لا نبتعد عن احد كل من سار على الدرب و ص ل مسيرتنا اليوم لا تبشر بخير ولا يوقف هذا ا ل م س ي ر الخاطئه الا أ ن ا س من أ م ث ا ل ك م يؤمنون بالله عز وجل ولا تنحني جباههم إ ل ا إ ل ي ه جل في علا ه فقط هذا الصنف من الناس ينقذ المجتمع و أ م ا ا ل ب ق ي ة فكبر عليهم أ ر ب ع ا ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينجينا من الفتن و أ ن يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين وشعوب المسلمين جميعا وأن في في وفي ن يكون عون الختام م ع ف ذنوبنا وإصرافنا تقبلوا تحيات اخوانكم في مكتبه وتسجيلات دار اليقين في مملكه البحرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته